ولا مريضا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا عافيته ولا سائلا إلا أجبته ولا حاجة إلا قضيتها وأنت راض عنا غير غضبان.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 ونسألك يا ربنا علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاءاً لما في الصدور وأن ترزقنا كمال الإخلاص في الأعمال والأقوال وحسن الخاتمة عند انقضاء الأجال. اللهم إنا نسألك رزقاً حلالاً واسعاً هنيئاً مريئاً مباركا فيه تغنينا به عمن سواك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 ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير وحسن الخاتمة عند الموت تحت في رحمتك التي وسعت كل شيء وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين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 ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذهبيتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إننا نحمدك إذ أوجتنا من العدم وفضلتنا بالإسلام على كثير من الأمم اللهم عصمنا من الزلل وقنا مصارع سوء وكفنا كيد الحاسدين وشماتة الأعداء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 وردها إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين اللهم صلي على سيدنا محمد واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته اللهم وحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ربنا إننا آمنا بما أنزلت والتابعنا الرسول فكتبنا مع شاهدين ربنا خف لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا ونصرنا على القوم الكافرين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 Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Hayya 'ala s-salat Hayya 'ala l-fala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 صفوفكم اعتديلوا السد الخلل الله أكبر الله أكبر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 sirat al-ladzina an'amta alayhim ghayr al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 Rotin elharasson, elledine fumfirom, rotin hősehon. Jesen óra eljána, jöjjön, jöjjön, jöjjön, jöjjön, jöjjön, jöjjön, jöjjön,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 هو الحكيم العليم قال فَمَا خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين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 سميع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر الله أكبر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 فَفِرْ إلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ بِئْسٌ وَلَا تَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ إلَى أَنْ أَخْرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مبين وذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول فما أنت بملوم وذكر فإن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 الذين ظلبوا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا يومهم الذي يوعدون الله أكبر الله جميع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله Ta